ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم <تصفيق> ومن الناس منه يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يَخدَعونَ إِلاا افُسَهُم وَمَا يشُرُون فِي قُُ بِهِم مَ رَضُون فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضَ وَلَهُمْ عَزَابٌُ أَدم بِمَا كانَوا يَكْذبون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 فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله ان كنتم صادقين وادعوا شهداء صادقين فئن لم, لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتكم نار فاتكم نار التي وقودها فئن لم تفعلوا ولن الناس والحجاره اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها وََّماَا رزقُ مِنْهَا مِن ثَمرَةِ الرِزْقًَا قالَاوا هذا الذي رجقناَ مِنْ قَاب وَْتُ بِهِ مُتَشابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَزْوَاجُ مُتَهَرَةُ وَهُم فيِيهَا خَالدُون.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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه <تصفيق>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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ان بهم باسماءهم فلما انباهم باسماءهم قال الم اقول لكم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم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 تَأمرون سَبِبِذْنِ وَتَن سَوونَفُ سَكُمَّأَنتُم تَتْنونَ الكتَ أَفَل تَعطلون وَْتَعينوا بالِالصَّبِرِ وَ الصَّلَ وَإِنهَا لََ بةٌ إِا على الصَاشين الذيذينَ يَظّونَ أن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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدن ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَلْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بعد ذلك تشكرون <تصفيق> ثم عفونا عنكم <تصفيق> ثم عفونا عنكم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 فخَذَتْكُم الصَّقَةُ وَأََّ تُمْ تَظُرون ثمَُّ بَعسْناَكُمْ مِن بَعد مَوْوتِكُمْ لعلنكُمْ تَشكُرون وَضَلناَا عَلَكُم الغَمامَ وَنزَلناَا عَلَكُم الْمَن والسلوى. وا م طَبَاتِ مَا رَزَقنكُْ وَماَا ظَلَونَ وَلَ كَُوا أَفُسَهُم يغلمون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 فأبدلنا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا مما كانوا يفسقون